يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتبعون 112. أفلا تعقلون 113. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله وَتَأْقُذِ كُلُّ بَثَرٍ تُلُمُّ مِنْ قِبَلِكَ فَانْصَرُوا عَلَى مَا يُذْدَبُ وَأُذُّ حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَتَأْقُذِ جَمِيعَ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَهُرٌ عَلَيْكَ إِخْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ بَلِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ